بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين.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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 قال آمَنتُم له قبل أن آذنَ لكم إنَّه لكبيرُكم الذي علَّمكم السحر فلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجَمَعِينَ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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ففلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وَأَن جِئْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَخْزَطْنَا الْآخَرِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ لَهَا عَاكِفِينَ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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي, واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون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 هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين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 وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخندون وإذا بطشتم بطشتم جبارين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 قال هذه لقَتُ اللَّهَ شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمْسُوهَا بِصُوْرٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فاستقطع علينا كسف من السماء إِنَّكُمْ عَتَمَ الْصَادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْظُلْلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين لزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين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 ذكران وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.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 ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً واتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب